لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ عَوْكَتُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا فإذا حضر قسمة أول قربى واليتامى والمساكين فرزقهم منه وقولوا لهم وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم درية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا